بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائلون بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٍ مِنَ اللَّهِ لِلْمَعَارِجٍ تَعَرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارٌ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرُوا صَبَرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ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 وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يجيه كلا كلا إنها لغنا الزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإ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 بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُنْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نعيم. كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْتُوقِينَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصبي يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون